ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنه تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك اولئك شظوا ما كانوا واضلوا سبيلا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 وَقَوومَنُوا حِلََّّا كَذَّبُ الرغُوسُ لَ أَغْرَقُنَاهُم وَجَعَنَاهُ بمْ لِد سِآيَ وَأَْتَدنَا لِظَّادِِ مِنَ عَذَابًا أَرِيمَا وَعدَ وَثَمُودَ وَأَصحابَغوِّ وَقُرونَب بَيْنَ ذَلِكَ كَثير وَكُلًا فَرَدْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَدَّنَا تَذْكِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا أَمْ هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادُوا لَيُضِلُّونَ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا